وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ قِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فَهُمْ فِي أَمْنٍ وَاتَّقُوا يَوْمًا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من قضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحَب صَدّقَ لِم بَنَا يدَ إ اللهَّه بعبابه لَ خَ إَِّ اللهَّ بعبذه لَ وَمِنَ الْكِتَابِ الَّذِي نَسْطَقْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ ال... ذَلِكُمُ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّ تُعَدُّ لِي يَدْخُلُونَهَا جَنَّةٌ تُعَدُّ لِي يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ أذهب عننا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور من شكور الذي أحلنا دار المقامة من قطره لا يمسنا فيها نصبه لا يمسنا في